وَقَلَقٍ مِّن نَّأْذَهَا وَبَثَّ مِنْهُ مَارِجًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا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 124. ذلك أدنى ألا تعولوا 125. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 126. عَن طرن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا 117. ولا تؤسوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واتسوهم وقولوا لهم قولا معروفا 118. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنسوا تُمِنُّو مُرْشِدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَإِنْ يَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ من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 117. إنما في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 118. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين 114. كُنَّ كن نساء فوقتنتين فلهن ثلثا ما ترك 115. وإن كانت واحدة فلها النص 116. ولأبويه لكل واحد منهما السلس مما ترك إن كان له ولد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 118. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الرغو مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أودين 119. وَلَا مِنَ مَا تَرَكْتُمْ إِلَّا لِمُقْتَرِبٍ مِنْكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ النَّصِيبُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ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 112. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار 113. وصية من الله والله عليم حليم 114.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 واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم ف فاستشهدوا عليهم اربعه منكم 114. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا 115. واللبان يأتيانها منكم فآبوهما فإن تابا وأصلحا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 119. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست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 لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فعسى أَن تَكْرهُ شَيئَ وَأَجعَ اللهَّ فيِي خَيرًا كَكثيريرَ وَإِن أَرَدتُ مُتِرِدَالَ زَووج م كَانَ زَووج وَآتَنتُم إحدَهُ نَّطِ قَلًَا فَل تَأقُذُ مِنهُ شيئا اتَخُذُونَهُ بُتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَقَدْنَا مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان باحشة ومقتا وساء سبيلا قُلِّْمَة عَلَيكُم أُم مَاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وََّاتُكُم وَخَااتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِِ وَبَناتُأُخْ وَبَناتُ الأُخْتِ وَقُم مَاتُكُمُ الَّاتِ أَغضَنَّكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الَّظَ وأخواتكم من الرضاعة وأمات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وَأَزْوَاجُكُمْ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ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 فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 فَنكِحُونَّ بِإِذنِ أَهلِهَِّ وَآتُ النَّأُجُورَهُ نَّ بِمَعُ بِمُحصَنَات مُحصَناتٍ غَيْرَ مُسَابِحاتٍ وَلَا مُتَّخِذاتِ أَخدانَان فَإِذَا أُحصن 119. فإن أتين بفاحشة فعليهن مَا ما على المخصنات من العذاب 110. ذلك لمن خشي العنة منكم 111. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد اللهَّهُ لبَينَ لَكُم وَيَهذِيَكُ سُنَنَ الذيينَمِ قَضلِكُم وَيتُ بَ عَلَكُم واللهَّهُ عَم حَكِيم واللهَّهُ يُريد أَ يَّتُ بَلَكُم وَيُريديد الذيذينَ يَت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 بينكم بالباطل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم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 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفتر عنكم سيئاتكم وَلَا مدخلا كريما فَضَّلَ تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض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 لِجَالُ قَوامُونَ عَلًَا النِسَاءِِ بِمَا فََّلَ اللهَّهُ بَعضَهُم عَلَ بَعض وَ بِمَا أَ تَقُومٍِ أَمالِهِم فَصطَّالِحَاتُ قانتَةٌ حَابِضاتُ للِغَبِ بِمَا حَبِضَ اللهَّ وَلا ت تَخَابَُ نُسُزَهَُّ فَعغُوهَّ وَعذُوهَّ فيِيمَوْباجِ وَّرِبُوه فَإِن أَقََّكُمْ فَلَا تَبِغُ عَلَيهِمَّ سَبِيلَ إَِّ اللهَّه كَانَ عَ يَن كَبيرَ وَإِنْ خِبتُم جِقاقَ بَنِيه مَا فَبَعتُ حَكَمًَا مِن أَهلِه وَحَكَمًَا مِنْ أَهلِهَا يُردَ إِصْلَ حَنْ وَفِّتِ اللهُ بَنَهُمَا إِ اللهَّه كََ عَليمًَا خَذيرَ 112. واعبدوا وَلَا ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار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 114. قال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما 115. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك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 مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْتُم مّصَدِّدًا طَيِّبًا فَمَسْحُوا بِوُجُوهِكُمْ 112. إن الله كان عفواً غفورا 113. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل 114. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين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 114. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله 115. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 116. فمنهم من آمن به ومنهم من 115. وكفى بجهنم سعيرا 116. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا 117. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب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 لَهَارَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا وَلِيْلًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا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 فَكَئيبًا إِذَا أُصِيبَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا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 119. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا, فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما 110. فلا وربك لا يؤمنون حتى ف يُحَِّ مُكَبِي مَا شَجرََ بَينَهُم ثمَُّ لَا يَجدُ فيِي أَمفُسِهِم حَجَاءثَُّ لا يَج فيِي أَمفُسِهِمْ حََجًَا مِمَّ فَضَتَ وَيُوسَِّم تَسلمَ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 وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مِنَ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 118. وحسن أولئك رفيقا 119. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ إِنْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئًا 119. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا 110. 119. ومن الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم 114. ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينهما ودت يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما 115. فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة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 وَيَقُولُونَ طَائفةٌ إِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بِن يَطَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 114. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إِلَّا نفسك وَحَرِّضِ وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا 116. والله أشد بأسا وأشد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 117. وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها 118. إن الله كان على كل شيء حسيبا 119. الله لا إله إلا هو لكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهن بما كسبوا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 أَوْ جَاءُكُمْ حَصِت الصُدُورُهُم أَ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُ قَوْمَهُم وَلَوْ شَ اللَّهُ لَسَلَّطَعََُّا لَْكُمْ فَلَقاتَلُوكُم 112. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا السَّلَمَ السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا 113. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل إلى الفتنة انكسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام وياكفوا أيدي يوم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم 124. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا وَمَا 125. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا 111. قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا 112. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمنون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 م اللَم يَجد فَصِيامُ شَهُْ رَن مُتَتَابِ عَْن تَوْوبَةَ مِنَ اللهَّ وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًا حَكِيمَا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 119. وكلا وعد الله الحسنا 110. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 111. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن 117. ومن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 118. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا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 طائبَة أُخْرَلَ يصَلُّ فَال يصَلّ م فَلْ يصَلّ مك وَيأقُضُ حِذرَهُم وأسلحتهم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 129. وإننا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما 120. واستغفر الله إنا 111. إن الله كان غفورا رحيما 112. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما 117. يستخفون النَّاسِ الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول 118. وكان الله بما يعملون محيطا 119. ها أنتم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 117. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يغمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا 118. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم وائفة منهم ان يضلوا وما يضلون الا انفسهم وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء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 نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ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 وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَول أُضِلل النهُم وَلَأمَنِّيَّهُم وَلَآمُرًاَّهُم فَلَ يُوبَتِكُن النَّ آذَانَأَنعَامِ وَلَ آممُرًاَّهُم فَلَ يُغَيّون خَلقَ الله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 114. وعد الله حقا 115. ومن أصدق من الله قيلا 116. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 117. من يعمل سوء يجذبه ولا يجد له من إِلَٰهُنَا وَلِيُّنَا وَلَا نَصِيرَ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ولا 117. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا 118. واتخذ الله وَلِلَّهِ مَا 119. ولله ما في السماوات وما في الأرض وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ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 اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وان تكونوا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 114. والصلح خير 115. وأحضرت الأنفس الشح 116. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن 114. أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 115. فلا تميلوا كل الميل فتذرواها كالمعلقة 116. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما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 119. وكفى بالله وكيلا 110. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين 111. وكان الله على ذلك قديرا 112. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا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 وَإِن كَانَ لِكَافِرينَ نَصب قالَاُ أَلَمْ نَْتَحْوِذ عَلَيكُمْ وَنَم نَعكُم مِنَمُؤمِنين فَلَّهُ يَحْقُم بَينَكُمْ يَوْمَ القِيَامَ وَلَي يَجَعَلَ اللَّهُ للِكَافِرينَ على المُؤمِنينَ سَدِيلَ ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسلا واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسلا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مُرَدَّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يا الذين لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانًا مبينًا إن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 115. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما 116. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم 117. وكان الله شاكرا عليما 118. لا يحب الله الجهر بالسوء وَمِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كان عفوا قديرا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 117. أولئك هم الكافرون حقا 118. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 119. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم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 111. وقرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 112. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك 113. وآتينا موسى وَرَفَ الن فَوْقَهُ مُ الطُورَ بِمثاقم وَقُلناَا لَهُم دُخُل البابَ سُجدَ وَقُلناَا لَهُم لا تَعَدُوا فيِي السَّبتِ وَأَقَدْنا مِنُّ م ثاقًا 117. فبما نقضهم ميثاقهم بِآيَاتِ بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف 118. بل قبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 119. وبكفرهم وقولهم على مريم بهدانا عظيما 110. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وَمَا الله وَمَا قتلوه وما صلبوه ولكن 119. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه 110. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن 111. وما قتلوه يقينا 112. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما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 117. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما 118. إنا أوحينا إليك كما أوحينا و ا وحينا الى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب والاسباط وعيسى و ايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود زبورا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 119. وكان الله عزيزا حكيما 110. لكن الله يشهد بما أنزل إليك 111. أنزله بعلمه 112. والملائكة يشهدون 113. وكفى بالله شهيدا إن 119. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قر ضلوا ضلالا بعيدا 110. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا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 112. إنما الله إله واحد 113. سبحانه أن يكون له ولد 114. له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا 110. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون 111. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر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 هي وليا ولا نصيرا. يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فام الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه فسييدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم الى صراط مستقيم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 119. فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين